يا زين بالحزين يا زين يوم كنا ندعي الزلام محجب طار الهوان يوم كنا بعز الأمان محجب طار الهوان من جينا أرض الطفوف من جينا أرض الطفوف شفنا خبايا زمان شفنا خبايا الزمان يا زينب الحزينة يا زينب الحزينة خير البرعة الضعين صبحنا الدم يوم عاشور دم الأكبر المهدور صبحنا الدم يوم عاشور دم الأكبر المهدور بعد القاسم والأصحاب وبعد القاسم والأصحاب وابنى مظاهر والمنحوط وابنى مظاهر والمنحوط يا زينب الحزينة يا زينب الحزينة خير البرعة الضيعينة ايتامي وي عباس ما نشوفه خفقت له أهل الكوفة وين العباس ما نشوفه خفقت له الكوفة انكسر ظهري الحسين قطع الجربة وشفوفة رازينا بالحزينة رازينا بالحزينة نير البلعة الضعينة حيتامي سلو الوينا النوب لا يسكينا وهنا بخرابات الشام وإحنا بخرابات الشام يزيد قرير المناع يزيد قرير المناع شكوانا يا بن ميسوم بالخالق يوم القيام يا زينب Zina hiril man'a zayida